تمهيد في مفهوم الجمالية بين الاسلام والفلسفة الغربية الجمالية او علم الجمال مصطلح يستعمل في الفكر المعاصر للدلالة على تخصص من تخصصات العلوم الإنسانية التي تعنى بدراسة الجمال من حيث هو مفهوم في الوجود ومن حيث هو تجربه فنية في الحياة الإنسانية الجمالية إذن علم يبحث في معنى الجمال من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسه ومقاصده والجمالية في الشيء تعني أن الجمال فيه حقيقة جوهرية وغاية مقصدية فما وجد إلا ليكون جميلة وعلى هذا المعنى انبنت سائر الفنون الجميلة بشتى أشكالها التعبيرية والتشكيلية ومصطلح الجمالية أو علم الجمال ترجمة لكلمة استطيقة وهي كلمة وردت في رحم الفلسفة الغربية من الناحية الإصطلاحية خلال القرن الثامن عشر الميلادي فقد كان الفيلسوف باوم جارتن سنة 1750 ميلادية أول من سك هذا اللفظ ثم انتقل استعماله إلى سائر الثقافات والعلوم الإنسانية كالأدب والفن إلا أن الجمالية من حيث هي مفهوم قديمة قدم الإنسان نفسه وصاحبات الحضارات البشرية كلها بدون استثناء واتخذت لها طابعا خاصا مع كل حضارة كما كانت لها تجليات خاصة ومتميزة مع كل تجربة إنسانية مختلفة ولم تكن الحضارة بدعم من الحضارة الإنسانية جملة ذلك أن الجمال في الإسلام أصل أصيل سواء من حيث هو قيمة دينية عقدية وتشريعية أو من حيث هو مفهوم كوني وكذا من حيث هو تجربة وجدانية إنسانية ومن هنا كان تفاعل الإنسان المسلم مع قيم الجمال ممتدا من مجال العبادة إلى مجال العادة ومن كتاب الله المسطور إلى كتاب الله المنظور مما خلد روائع من الأدب والفن التي أنتجه الوجدان الإسلامي في قراءته الراقية للكونين وسياحته الرائعة في العالمين عالم الغيب. وعالم الشهادة، ولقد قاد الجهل بالتراث الإسلامي أو العمى الصليبي بعض فلاسفة الغرب إلى حصر التجربة الجمالية الإسلامية في مجال الإدراك العقلي دون الإدراك الوجداني العاطفي، واتهم تجربة الإسلامية بالفقر الفني والجمالي، فأقل ما يقال عن مثل هذا الاتهام أن صاحبه جاهل بحقيقة الإسلام وقيمه الجمالية من جهة وبتجربة الأمة الإسلامية من جهة أخرى، أعني على المستوى الجمالي في كل تجلياتها العربية وغيرها. de وهندية وتركية ثم مالوية ولقد انبر الفيلسوف الفرنسي المعاصر ايتيان سوريو فيلسوف الجمالية وأستاذ علم الجمال في جماعة السوربون بباريس للدفاع عن هذه الحقيقة لكنه مع ذلك لم يكن موفقا كل التوفيق بسبب نقص المعطيات عنده عن قيم الجمال في الإسلام وعن تجربة المسلمين في ذلك المجال يقول محيلا على اتهامات بلزاك في كتابه الابن الملعون لطالما قيل وعلى غير وجه من حق إن الفن العربي قد كان فناً ادراكيا لا يتوجه إلا إلى الفكر النظري المحض وليست له أي قدرة على الإثارة العاطفية. ثم يستطرط بعد ذلك مدافعا عن الجمالية الإسلامية بشواهد من جمالية العمران وفن العمارة بالبلاد العربية والإسلامية لكن مع الأسف بتحليلات هي أقرب إلى الخرافة منها إلى المقاييس العلمية للجمال يقول إن هذا الرأي هو خاطئ تماما والحقيقة هي ما ذهب إليه من قبل غاية عندما تحدث في كتابه الفن العربي عن المشاعر التي تثيرها من وجهة نظر الجمالية العربية المعطيات الهندسية لذلك الفن بتفاصيلها وأشكالها ولذا فهو يقول لأن الدوائر الهندسية إذا كانت زواياها المتعددة مزدوجة فإنها توقظ في النفس مشاعر عميقة أطبوعة بطابع الصفاء العذب أما إذا كان عدد زواياها مفردة فإنها تبعث على الحزن المبهم والقلق والاضطراب ويقول أيضا ان الصورة المتكونة من الجمع بين المربعات والمثمنات تبعث على فكرة السكون الأبدي أما تلك التي تنبثق من الأشكال ذات الزوايا التسع فإنها توقظ الإحساس بسر مبهم مضطرب كذا والعجيب حقا هو كيف فهم غاية أن هذا التفسير الغريب للأشكال الهندسية هو من وجهة نظر الجمالية العربية ثم كيف قبل منه الأستاذ السوريو هذا الهذيان ونقله على سبيل التبني في كتابه لقد كان الأولى بغاية هذا أن يعرض أحواله المترددة ما بين الصفاء العذب والحزن المبهم والقلق والاضطراب على طبيب نفسي خير له وللعلم من أن يفسر به أشكال الهندسية في صومعه أو قبة مسجد أو زوايا قلعة لقد ضل كثير من مؤرخي الجمالية الغربية. الطريقة إلى معالم الجمال الحق في الإسلام وأخطأوا مواطنا علم الجمال في تجربة الإنسانية الإسلامية فأنكرها بعضهم وبقي البعض الآخر أسير الجدران والأسوار يحاول فك رموز النقوش وأشكال الزخارف كما يحاول العالم الأركيولوجي فك رموز بذائية في قطعة حجرية من عصور ما قبل التاريخ إن الجمالية الإسلامية تنبع أولا من حقائق الإيمان إذ تشكل الوجدان الإنساني بما تلقاه من أنوار عن رب العالمين الرحمن ومن خرط فيه بعد ذلك سيرا إلى الله تعالى عبر أشواق الروحي مبدعا باتباع تعليم النبيه أروع ألوان التعبير الجمالي من سائر أشكال العبادات والمعاملات والعلاقات انطلاقا من حركته التعبدية في جمالية الصلوات ولوحاتها الحية الراقية وما ينظمها من عمران روحي ومادي إلى هندسة المدائن الإسلامية بما تحمله من قيم روحية سامية وقيم حضارية متميزة جدا إلى سائر النشاط الإنسان الذي أبلاعه المسلمون في علاقتهم بربهم وعلاقتهم بأنفسهم وبغيرهم إلى علاقتهم بالأشياء المحيطة بهم بدءا بالمسخرات من الممتلكات والحيوان إلى المحيط الكوني الفسيح الممتد من عالم الشهادة حولهم إلى عالم الغيب فوقهم كل ذلك على معه المسلم فأنتج على الأدبيات التعبيرية والرمزية مما لا تزال تباريحه المشوقة بالمحبة من الترتيل إلى التشكيل تفيض على العالم بالجمال وال. جلالي ابدا إن العمارة الإسلامية رغم ثرائها الجمالي الرفيع هي آخر ما ينبغي الاشتغال به لمن أراد أن يدرس الجمالية الإسلامية في مصادرها الأولى لأن حصون المدائن وجدرانها إنما هي التجليات المادية المعبرة عن أشواق الروح الفياضة عبر القباب والمآذن مندفعة بقوة نحو السماء وإنما هي صورة التعبير الرمزي عن معاني الاحتضان العاطفي وقيم الأخلاق الاجتماعية والحنان الريان بممتازة به من حياء وتستر ونحناء تتلوى أضلعها الخفاقة بالمحبة بين الدروب تسلك بالرجال والنساء مسالك الحشمة الرقيقة والوقار العالي إلى المساجد والغرفات والشرفات الكاشفة الساترة ثم تنشر أسرارها نقوشا وزخرفة تتبادل الأدوار مع أحرف الخط العربي بشتى أشكاله في كلمات ناطقة حين وناظره أحيانا أخرى كلها تتدلى مثل العناقيد من بين الاقواس تستقبل مواريد المحبين وترد سلام المتبتلين لتتوحد معهم في صلاة أبدية خالدة ولقد دبج المسلمون في مصنفات المحبة والسلام تبارح الأشواق أنها مرساها ووصفوا مقامة النور كيف مجراها ورسموا كلمات الجمال بما لا قبل به لأحد من العالمين وكأنما الفرق في الجمالية بين مفهوميها الغربي والإسلامي كالفرق بين الطبيعة والتمثال أو بين الحقيقة والخيال ولم تكن الصورة التي يبدوها المسلم ثابتة قارة يأكلها البلا في متحف اللوفر أو غيره من متاحف العالم ولكنها صورة حية يشكلها بإبداعه اليومي بين ركوع وسجود وطواف وسعي أو بين صوم وتبتل وانقطاع يصله كليا بالملأ الأعلى ثم مواجيد يتنفسها بعد ذلك كلمات وكتابات ذات صور الجمال فيها له روح صور لا تبلى أبد الزمان محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمانه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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما سوره الفتح الايه التاسعة والعشرون تلك صورهم الحية فأين منها بسمة الجوكاندا المصطنعة الشاحبة؟ أو وجه بيكاسو المتداخلة المتنافرة هذه صور الجمال في الأدبيات الإسلامية ما تزال تتجدد عبر التاريخ أبدا ولا يزال القارئ لها في كل مكان يشارك بمخيلته في إبداع الأشكال كما هو يريد بحرية تتحدى آخر الصيحات في عالم الرسم والتشكيل وليس عندهم صور ميتة يفرضها فنان على الناس فتستعبد مخيلة الأجيال وتقتل إبداعهم ومن هنا توجه الفن الإسلامي حضاريا في الأعم الغالب إلى الإبداع ضمن جمال التجريد. والتجريد في الحقيقة إنما هو لغة الروح وريشة الوجدان يقول ايتيان سوريو والحقيقة التي لا بد من التنويه بها كذلك هي أن الروحية الإسلامية تحترس على الأخص من مخاطر الفن التجسيمي وتجد لها ضمانات كبرى في استعمال الفن التجريدي من هنا ومن هذه الوجهة خصوصا يجب تفسير الوضع الجمالي للفن الإسلامي من الناحية التجريدية أضف إلى ذلك أن الفن التجريدي هو بالضبط الفن الذي يستريم في العالم العربي لما تقتضيه الحاجه الجماليه اقتضاء شديدا ودقيقا نعم إن لغوة التجريد في الفن الإسلامي هي التي تصنع حركة الحياة الفعلية في المجتمع حيث تتفتق جماليتها المتجددة سلوكا حضاريا راقيا، وعلاقات اجتماعية مفعمة بالود والمحبة والسلام تتضافر جميعها في نسيج عمراني يرقى إلى درجة المثال وذلك بما يفيض من وجدان الإنسان المسلم من تباريح الإيمان وأشواق الروح وما قتل الفن الغربي شيء مثل الولع بسرد الإبداع في الصور الجامدة الثابتة ولو في حركتها الوهمية وعليه فإن الوضع الفني في أوروبا قد وصل فعلا إلى الباب المسدود يقول فيلسوف الجمالية المعاصر إذا أخذنا الفن أداة للحكم على الحاجات الجمالية لوقدنا الحاضر نجدها قد أصيبت بتغيرات جذرية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم فالزائر الذي يتجول في أرجاء متحف للفن الحديث لو انتقل من قاعة تضم لوحات طباعية إلى قاعة أخرى تضم لوحات حديثة من الفن التجريدي والتجسيمي لاجتاحه ولا ريب شعور بالانتقال من بال من إلى عالم آخر وإحساس بالغربة عميق والنقابل المسألة هنا بكل حدثها فلا نتردد بالقول بأن هذا الزائر نفسه قد تسول له نفسه أن يتحدث عن خط حداري ومسيرة تقهرية في الفن إلى أن يقول بعد وصف مآل بعض أنواع الفن الأخرى بحدة نقدية شديدة ولا شك في أن من يراقب هذا التبديل المفاجئ سيرد نفسه مدفوعا إلى القول بأن ما يسمعه ويشاهده ليس إلا رجعة إلى حالة من البدائية والتوحش، ومن عرف منطلاقات الجمالية في الفكر الغربي عرف أسباب ذلك، لأن معرفة النتائج عموما رهينة بمعرفة المقدمات. فلا بأس إذن من إعطاء صورة تاريخية مختصرة جدا لأهم المحطات المفهومية للجمالية في التلسفة والفن الغربيين، عسى أن ندرك الفروق الجوهرية بينها وبين حقيقتها في مفهومها الإسلامي، عند عرض صور من معالمه الكبرى بهذا الكتاب، كما تفيض بها مصادر الدين والتدين في الإسلام، حول مفهوم الجمال في الفكر الغربي، لقد اضطرب الفلاسفة منذ العهد اليوناني القديم في تحديد معنى الجمال ومقاييسه في الشيء الجميل، واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، فقد ثار سقراط عن البعد الحسي للجمال، وأرجع كل القيم الجمالية إلى النفس، تقول الدكتورة أميرة مطر ان سقراط لا يأبه بالجمال الحسي الذي يتغنى به فنانو عصره وشعرائه، قدر اهتمامه بجمال النفس والخلقي الفاضل، فنجده يتساءل باحثا عن الجمال أيمكن ألا ينطوي هذا الجمال الساحر على نفس تناسبه جمالا وخيرا وعلى أساس هذا الموقف الأخلاقي اهتم سقراط بالجمال الباطني، نعني جمال النفس الفاضلة، بينما حقيقة الجمال عند أفلاطون تتحد في الجمال الإلهي، وإنما النفس برؤيتها لجمال الأرض في شتى صوره تتذكر جمال المثل فتتعلق به، إذ بمجرد أن يلمح الجمال تتضح رؤية النفس ويتم التذكر في لحظة سريعة تم. في أثرها المعرفة كما ينبثق النور دفعة واحدة ويصور أفلاطون هذه الرؤية في محاورة المأدبة حين تصيح ديوتيما قائلة على أي نحو تظن حماسة الرجل الذي انكشف له الجمال في حقيقته الخالصة النقية غير الممتزجة بهذه الأجسام والألوان الإنسانية ذلك الذي يرى الجمال الإلهي في وحدة صورته ويصفه في محاورة فايدورس بأنه الجوهر غير ذي اللون ولا الشكل الذي لا يمكن للحس أن يدركه الجوهر الموجود بحقيقة ولا يكون مرئيا إلا لعين النفس وهو موضوع العلم الحقيقي ويشغل المكان الذي يسموه على السماء أما عند أفلوطين فقد عرف أفلوطين الجمال بأنه موضوع محبة النفس لأنه من طبيعتها وهو ينتمي إلى عالم الحقائق العقلية فهو بطبيعته أقرب إلى النفس منه إلى طبيعة المادة ولذلك فهي ترتاح إليه وتحبه ويبدو أن الفلسفة اليونانية خاصة الأفلاطونية منها وجهت الفلسفة الأوروبية الحديثة فلم تزل رغم تعمق قضاياها وجدليتها المتطورة تدور في فلك الفلسفة سفة القديمة بتناص منهجي وتداخل موضوعي واضحين فجماع إشكالاتها الجمالية لم تخرج عن تجاذوي طرفي الحسية والأخلاقية يقول ريني هويسمان رئيس تحديد مجلة الجمال بباريس لم يتلفظ حتى نهاية عصر النهضة بفكرة حول الفن إلا بالرجوع إلى أفلاطون سواء مع كنط بتاريخ 1804 ميلادية أو مع هيغل تاريخ 1831 ميلادية الذي هو أرسط العصر الحديث كما يعبرون والذي ترى ركزت فلسفته حول مفهوم الروح المطلق حيث ان افتراض الروح المطلق هو محور مذهب هيجل ذلك لان كل ما في الوجود من ظواهر طبيعية او مادية او نظم انسانية او فكرية انما هي في النهاية مظهر من مظاهر تشكلات الروح وقانون هذه التشكلات هو ما يسميه هيكل بالجدل وقوام الجدل حركة او صيرورة مستمرة وغاية الروح في النهاية أن ذاتها ووسيلتها في بلوغ هذا الوعي الفن والدين والفلسفة ومن هنا كان عنده موضوع الاستطيقة لا يتناول الجمال الطبيعي وإنما يتعلق بالجمال الفني لأن الجمال في الفني أرفع مكانة من الجمال الطبيعي لأنه من إبداع الروح وخلق الوعي ونتاج الحرية وما هو من إنتاج الروح يحمل طابعها ويكون أسماء من الطبيعة فهذه التوجهات المنهجية في بحث الجمالية من حيث هي في عمومها رغم الاختلاف الجزئية ظلت مسيطرة على الفكر الفلسفي في الغرب والمدارس التابعة له في العالم العربي ومن هنا يقول والتريت ستيس ظل منحنى الفكر الفلسفي لأدة سنوات يتجه نحو ما هو حدسي وغير منطقي ولا معقول ويبدو أن أنصار الحدس في علم الجمال الاستطيقه وفي كل أفرع الفلسفة كانوا هم الأقوى إذ لا شك أن تقدير الجمال ليس عملية قياس منطقي وإنما هي على العكس عملية مباشرة فهي شعور وحتى كروتشا الذي لم يكن صوفيا قط والذي يبدأ فكره بصفة عامة بداية عقلية كان مع ذلك فيلسوفا حدسيا في ميدان علم الجمال ورغم نقد والتراستيس للتوجهات السابقة في فلسفة الجمال فغاية ما وصل إليه به النقدي هذا إنما هو محاولة التوفيق المنهجي لتحديد مفهوم الجمال ومقاييسه قال في فصل تحت عنوان ما الجمال إن الجمال هو امتزاج مضمون عقلي مؤلف من تصورات تجريبية غير إدراكية مع مجال إدراكي بطريقة تجعل هذا المضمون العقلي وهذا المجال الإدراكي لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر ثم قال شارحا تجد في الجميل عنصرين يتحدان اتحادا عضويا المجال الإدراكي في تعريفنا الذي يطابق التجسيد الحسية في المذهب المثالي والمضمون العقلي الذي يطابق المعنى الروحي وبهذا المنطق يذهب إلى اعتبار القبح الذي ليس مضادا عنده لمفهوم الجمال مقصودا ضمن مفهوم الجمالية ما دام قد شمله الإحساس الفني وخضع للتجربة الوجدانية فأنتج احساسا جميلا وتفاعلا جمالية وذلك قوله الصريح فالقبح من حيث هو شعور استاطيقي إيجابي مؤلم ليس هو ضد الجمال إن الجمالية لم تستطع أن تتخلص من بعدها الذوقي رغم محاولة الوضعيين سجنها في في حدود المادة فقد بقيت تحت سلطان التجربة الوجدانية يقول سعيد توفيق لا شك أن موضوع الخبرة الجمالية يعد من أهم قضايا الاستطيقة أو علم الجمال بل إننا لن نجانب الصوابئ قلنا إن هذا الموضوع أصبح يمثل المبحث الرئيسي الذي يدور حوله هذا العلم والحقيقة أن هذا العلم قد نشأ متخذا هذه الوجهة البحثية فلقد أطلق باوم كارتن سنة 1750 ميلادية اسم الاستطيقة والذي يشير إلى الخبرة الحسية على المعرفة التي تتعلق تتعل الإحساس والشعور الجمالي تمييزا لها عن المعرفة التي تتعلق بمنطق التفكير العقلي ومنذ ذلك الحين أصبح موضوع الخبرة الجمالية موضوع اهتمام كثير من الفلسفة على اختلاف مذاهبهم حتى ان الفلسفة الوجودية المتمردة على كل شيء رغم تفسيرها العبثي للجمالية لم تستطع التخلص من الجانب الذوقي في عبثيتها وتمردها يقول الدكتور محمد زكي العشماوي تصبح فلسفة الجمال بعد ذلك عند المدرسة الوجودية ضربا من التمرد على عبثية العالم. فالإنسان الوجودي عند البير كامي يواجه العبث السائد في الكون بما لديه من حرية وتمرد وقدرة إبداعية وبذلك يربط كامي بين الفني والتمرد أو بعبارة أخرى بين الفني وبين رفض الإنسان أن يكون على ما هو عليه إذ على الإنسان أن يعيد تشكيل العالم وصياغته من خلال عمله الفني أو بمعنى آخر على الفنان المتمرد أن يحاول فرض شكل فني منظم أو صورة معقولة على العالم وعنا ذلك أن الفنان الذي يرفض العالم لعدم انتساقه ووضعه وقوعه في الفوضى والنظام يسعى في ذات الوقت إلى خلق العالم من خلال العمل الفني على الوجه الذي يريده لنفسه كذا والحقيقة أن هذه الفوضى التي عاشها الإنسان المتمرد في نفسه وتوهمها في العالم الكوني كله قد انتقلت إلى نتاجه الإبداعي فكانت النتيجة التي وصفها إتيان سوريو من قبل. حالة من البدائية والتوحش ومع هذا وذاك فإنه حاول التخفيف من وطأة المآل المأساوي للجمالية فجعل يؤكد في كتابه الجمالية عبر العصور أن الحاجة الجمالية هي من أرسخ الحاجات التي تميز الكائن البشري ومن أكثرها ثباتا وقوة على أن هذه الحاجة لا يصار إلى ممارستها في الميدان الخاص والمحدود للفنون الجميلة فقط حيث تجد في الحقيقة كفايتها الأكثر سموا وصفاء وكثافة وإنما نلقاها أيضا كقوة محركة وموجهة ومتم ومشرفة ومستشرفة مع في مختلف ما النشاط الإنساني كما نلقاها في الإطار العملي البحت بمقدار ما نجدها في الإطار الروحاني الأسماء لكن يبدو أن العبثية التي رسقها الثنائي الوجودي في فرنسا سارتر وكامي قد لائمت ظروف اهتزاز القيم في المجتمع الغربي وتوجهاته المتمردة على كل شيء فلم يكن لصيحات الحكماء أثر فكانت الحداثه وما بعد الحداثه والبقية تأتي حول مفهوم الجمالية في الإسلام من الترتيل إلى التشكيل. الإنسان جميل، بل هو أجمل مخلوق في الأرض، وتلك حقيقة طبيعية، ثم إن مصادر الدين في الإسلام تحدثنا أن الله قد خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسنها، وقارن بينه وبين سائر الحيوانات، وهي غاية في الجمال ظاهرا وباطنا، قال عز وجل، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين سورة غافر الآية الرابعة والستونة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خلق الله آدم على صورته ثم جعل له الكون من كل حواليه جميلة وحسنه تحسينا عساه يكون في تديونه حسنا جميلة قال تعالى إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سورة الكهف الآية السابعة فالزينة الكونية مبعث وجداني للتحلي بالزينة الإيمانية إن النظر في هذا العالم الكوني الفسيح يدرك بسرعة أن الإنسان يعيش في فضاء فني راق بيئة واسعة بهية هي آية من الجمال الذي لا يبارع بدءا بالأرض حتى أركان الفضاء الممتدة بجمالها الزاخر في المجهول تسير في رونق الغرابة الزاهي إلى علم الله المحيط بكل شيء ومن ذلك قوله سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين سورة الحجر الآية السادسة عشر وجعل الأرض الحية تتنفس بالجمال نعما لا تحصى ولا تنتهي قل من حر زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون سورة الأعراف الآية الثانية والثلاثون وأرشد ذوق الإنسان إلى تبين معالم هذا الجمال في كل شيء وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ إلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتمكبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون سورة النحل من الآية الخامسة إلى الثامنة ثم انظر إلى هذا الجمال المتتفق كالشلال من الآيات التاليات يقول سبحانه بعد الآية السابقة بقليل في سياق المني بهذه النعم الجميلة الجليلة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 إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر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 نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم سورة النحل من الآية العاشرة إلى الثامنة عشر إنها صورة كليه شمولية ذات ألوان وأنوار حية متحركة إنها بانوراما كاملة للأرض بتضاريسها وبحارها وأشجارها وأنهارها وأحيائها جميعا ثم بفضائها الرحب الفسيح بما يملأ ذلك كله من حركة الحياة والنشاط الإنساني بكل صوره مما اتيح له في هذه الأرض وفضائها من المسخرات الحيوية هذا كله هو قصرك الزاهي أيها الإنسان ومجالك الواسع محاضم بكل آيات التسخير وكرامات التدبير المتدفقة بين يديك بكل ألوان النعم والجمال لتصريف العمر كأعلى ما يكون الذوق وكأجمل ما تكون الحياة وفي سورة الأنعام صور تنبض بجمال الخصب والنماء جمال أرضي لا يملك معه من له أدنى ذرة من ذوق سليم إلا أن يخضع لمقام الجمال الأعلى الجمال الرباني العظيم قال جل جلاله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 سورة الأنعام الآية التاسعة والتسعون ويلحق بها قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور سورة فاطر الآية السابعة والعشرون والثامنة والعشرون الصوره تبتدئ في الآيات الأولى ثم التي بعدها من لحظة نزول المطر إلى لحظة خروج النبات والشجر من التربة الندية إلى مرحلة خروج الحب المتراكب في السنابل وخروج القنوان أي العراجين والعذوق المثقلة بالفاكهة بجمالها وبهائها ثم ما يلامسها بعد ذلك من نضج وينع فتراها وقد تهيأت للقضاف متدلية خلال حمائل الجنات والبساتين ناظرة إلى الناس في دلال خلاب، الأيات لا تغفر الحركة الحية للألوان في تطورها من الخضره إلى سائل ألوان النضج والانع مما يتاح للخيال أن يتصوره تورداً واصفرارا واحمرارا وسوداداً. إلى آخره في الزروع والتمور والأعناب والزيتون والرمان ونحوها إلى ما يحيط ذلك كله أو يتخلله من ألوان الجبال وجددها وهي مساركها أو خطوطها والتواءاتها المتشكلة منها وهي غالبا ما تكون ذات انحناءات مختلفة الألوان كما قال الله تعالى بيض وحمر إلى ما يزينها من غرابي بسود وهي الصخور الناصعة السواد إلى حركة اللون المنتشرة هنا وهناك في الحيوان والإنسان مما لا يملك المؤمن معه إلا أن يكون إن الساجدين لمن أفاض على الكون بهذا الجمال كله الجمال الحي المتجدد وإنها لآيات تربي الذوق الإنسانية على جمالية التوحيد والتفريد مما تعجز الأقلام والألوان على تجسيد صورته الحية النابضة وأي ريشة في الأرض؟ قادرة على رسم الحياة وإنني لو قصدت الاستقصاء جمالية القرآن الكريم من السور والآيات لجئت به كله فهذه عباراته الصريحة وإشاراته اللطيفة كلها كلها مشعة بتوجيهات ربانية لتربية الذوق الإنساني حتى يكون في مستوى تمثل مقاصد الدين البهية بتدينه الجميل فهل عبثا نص القرآن على جمالية الكون والنعم والحياة؟ وهل عبثا نبه القرآن الحس البشرية الإسلامي ورباه لالتقاط دقائق للحسن والبهاء في منظر الفضاء؟ والارض والجبال والشجر والنبات والبحار والأنهار والأنوار والأطيار إن الله تعالى خلق الحياة على مقاييس الجمال الإلهية الباهرة الساحرة وأرسل الرسل بالجمال ليتدين الناس على ذلك الوزان وبتلك المقاييس ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأتقياء وإمام المحبين إن الله تعالى جميل يحب الجمال وفيه زيادة صحيحة ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها مما يشير إلى أن الجمال مطلوب في أداء المسلم شكلا ومضمونا مبلا ومعنا رسما ووجدانا لقد كانت الآيات المذكورة من قبل من سورة النحل والأنعام وفاطر توقظ الشعور الوجداني الإنساني لينتبه إلى مواطن الخير والحسن في نعم الله ولذلك كانت مقاطع الآيات كلها تختم بصيغ التنبيه والاعتبار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، ولعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون، بل بعضها كان صريحا في الأمر بالنظر الفني إلى نوابض الجمال في الكون والطبيعة، كما في قوله تعالى الوارد قبل، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، سورة الانعام الآية التاسعة وتسعون. ذلك أن تتبع جدول الجمال يقود إلى منبعه العظيم حيث الحق والخير الصاف الرقراق هنالك إذن يعب المتدينون من موارد الدين ما يتزينون به لربهم عبادة وسلوكا فإذا القلوب تنبض بجمال الدين حبا لا يخبو أبدا وما الطف قوله تعالى في هذا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم سورة الحجرات الآية السابعة أن تحب الإيمان يعني أن الدين سكان هواك فتعلقت به كما يتعلق المتيم بمحبوبه والحب لا يسكن قلبا إلا إذا شاهد مباهج الجمال التي تسحره وتأخذ بمجامعه ولذلك قال وزينه في قلوبكم فإذا كيف يصدر عن مسلم هذا شأنه قبح في التعبير أو قبح في السلوك إذا يكون خارج معنا العبادة حينئذ وخارج مقاييس الدين إذ الله لا يقبل إلا جميلا ولا يقبل إلا طيبا صدقتها رسول الله إن الله تعالى جميل يحب الجمال ويحب معاه للأخلاق ويكره سفسافها فليكن الدين إذن سيرا إلى الله في مواكب الجمال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا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 وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون سورة الأعراف من الآيات التاسعة والعشرون إلى الواحدة والثلاثون وإنها للطافة كريمة أن يجمع الحق سبحانه في مفهوم الدين من خلال هذه الكلمات النورانية بين جمالين جمال الدين وجمال الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ليكون ذلك كله هو صفة المسلم ولقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تربية صحابته الكرام على كل هذه المعاني وكيف لا وهو أول من انبهر بجمال ربه وجلاله فأحبه حتى درجة الخلة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة أبا بكر خليل ولكن صاحبكم خليل الله وصح ذلك عنه في سياق آخر قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت اتخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهأكم عن ذلك وكان أعلمهم كيفية سلوك طريق المحبة بعبارات وإشارات شتى ما تزال تنبض بالنور إلى يومنا هذا فانظر إن شئت إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباق الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله والغرة بياض في نصية الحصان، والتحجيل بياض في يديه، فتلك سيم الجمال في وجوه المحبين وأطرافهم يوم يريدون على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي سيم ليست لأحد من الأمم، بها يعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامة، كالدر المتناثر في دجنة الفضاء، هذه ومضة الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساردين، رشحا لا يذبل وميضه أبدا، فإذا النبي الكريم يميز جمال المحبين وسط الزحام واحدا واحدا قال صلى الله عليه وسلم ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال رأيت لو دخلت صبرة محجرا فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها قالوا بلى قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء فأي تذويق فني هذا للدين، وأي ترقية لطيفة للشعور هذه، وأي تشويق، ولم يفت النبي صلى الله عليه وسلم يرق الذوق على مستوى التصرف والسلوك ليس في مجال المعاملات فحسب، ولكن أيضا في مجال الدعوة والإرشاد وليس قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وقوله يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفروا وقوله أيضا في فرض الإحسان على المؤمن في كل تصرفاته وأعماله التعبديه والعادية إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. إلا نموذجا لعشرات الأحاديث المنضوية تحت هذا المعنى الكلي الكبير الإحسان في كل شيء في الشعور والأخلاق والمعاملات والتصرفات والسلوك ومن هنا بعد هذه الشواهد النموذجية والمقارنات التقريبية يمكن أن نخلص إلى أن أسس الجمالية في الإسلام تقوم على أركان ثلاثة هي المتعة والحكمة والعبادة باجتماعها جميعا في وعي الإنسان ووجدانه يتكامل المفهوم الكلي للجمالية في الإسلام فأما الحكمة فمعناها هنا أنه ما من جمال إلا وله هدف وجودي ووظيفة حيوية يؤديها بذلك الاعتبار ذلك أنهما ما من جمال في هذا الكون إلا وهو رسالة ناطقة بمعنى معين هو حكمة وجوده ومغزى جماليته فليس جميلا لذاته فحسب بل هو جميل لغيره أيضا فعند التأمر في كل تجليات الجمال في الطبيعة تريد أنها تؤدي وظائف أخرى هي سر جماليتها من مثل هذه الأهداف التناسولية الضرورية لاستمرار الحياة في الكائنات من الإنسان والحيوان والطيور والنبات إلى آخره. ففي هذا السياق تقع استعراضات الجمال الخارق مما وهبه الله للكائن الحي لإنتاج الشعور بالجمالية مما ينتج عنه أروع التعبير اللغوية أو الرمزية على جميع المستويات البشرية والحيوانية والطبيعية عموما. كل على درجة طبقته الفطرية من الوعي بالحياة والوجود الخلقي. وما ذلك كله في نهاية المطاف إلا ضرب من قوانين التوازن في الحياة واستقرار الموجودات والخلائق تماما كما هو دور قانون الجاذبية في استقرار الحياة الأرضية وتوازن الأجسام والكواكب في الفضاء. فالإحساس الجمالي بما فيه من عواطف جياشة لدى الإنسان مثلا ما هو إلا وسيلة وجودية لاستمراره وتوازنه. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة الروم الآية العشرون والواحدة والعشرون ونفس الحقيقة الجمالية التي نراها في الطبيعة والجبال والبحار والنجوم إلى آخره ما هي رغم التصريح القرآني بجماليتها في مقاصد الخلق إلا مخلوقات تؤدي وظائف في سياق التدبير الإلهي للكون خلقا وتقديرا ورعاية ومن ذلك قوله تعالى على سبيل المثال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 الآية الخامسة مشيرا بذلك إلى أن وظيفة الأقمار والأفلاك إنما هي إنتاج مفهوم الزمان لتنظيم الحياة الكونية والإنسانية في أمور المعاش والمعاد مع أي مجال العادات والعبادات على السواء وكذلك ما ذكره الله من الوظيفة الجيولوجية والتسخيرية للجبال والأنهار والمسالك في مثل قوله تعالى وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون سورة النحل الآية الخامسة عشر والسادس عشر، فكل المشاهد الجميلة في الحياة والكون كما عرضها القرآن الكريم لا تخرج عن هذا القانون الكلي من حكمة الوجود ووظيفة الخلق. وأمركنا الثاني للجمالية في الإسلام فهو المتعة والامتاع سواء في ذلك ما هو على المستوى الحسي أو ما هو على المستوى النفسي والذوقي أعني العاطفي والوجداني ومعنى ذلك أن الله جل جلاله خلق في الإنسان مجموعة من الحاجات كحاجته إلى الطعام والشراب واللباس فكانت منها حاجة التمتع والاستمتاع بالجمال من حيث هو ومن هنا سعيه الدائم إلى البحث عن هو الانجذاب إليه، وهذا صريح في كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة، ومن ذلك أن تلك الحقائق الكونية نفسها التي ذكرت في سياق هدفها الوجودي وحكمتها الخلقية هي عينها ذكرت لها أهداف امتعائية في مساقات أخرى. قال تعالى مصراحا بفوائد الأعام والبهائم الامتعائية الجمالية إلى جانب منافعها التسخيرية، والأنعام خلقها لكم فيها لفؤ ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إِنَّ رَبَّكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سورة النحل من الآية الخامسة إلى الثامنة فقوله تعالى ولَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ثم قوله بعد لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً دال بوضوح بما في السياق اللغوي من حروف التخصيص والتعليل على قصد إشباع الحاجة الجمالية للإنسان إلى جانب حاجته البيولوجية إلى الطعام والشراب وسائر حاجاته المعيشية من الخدمات وعلى هذا يدري ما ذكر في القرآن من مشاهد الجمال والتزيين كقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين سورة الحجر الآية السادسة عشر قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود سورة قاف الآية السادسة قوله سبحانه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب سورة الصفات الآية السادسة وقوله جل جلاله إِنَّا جَعْلْنَا على عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُوا عَمَلَا سورة الكهف الآية السابعة وأما الركن الثالث فهو العبادة العبادة بما هي سلوك وجداني جميل يمارسه الإنسان في حركته الروحية السائرة نحو رب العالمين الله ذي الجلال والجمال له. وهذا من الوضوح في مكان حيث أن النصوص التي ذكرت قبل كافية في إثابته وبيانه ذلك أنه هو الركن الغائي من خلق الجمال نفسه بل هو غاية الغايات من الخلق كله وما به من حقائق الزينة والحسن المادية والمعنوية على السواء إن إشباع الحاجات الجمالية لدى الإنسان لو تأملتها تجدها لا تخرج عن معنى حالة الإنسان الفطرية إلى التعبد والسلوك الروحي ولذلك فإن الإنسان الغربي إنما يمارس بإبداعه الجمال ضربا من العبادة الخفية والظاهرة التي يوجهها نحو الطبيعة حين ونحو ذاته أحيانا أخرى إنه بدلا أن يسلك بإنتاجه الجمالي مسلك التعبد لله الواحد الأحد مصدر الجمال للحق وغايته المطلقة في الوجود كله ينحرف بها إلى إشباع شهواته أو أهوائه ثم يمارس نوعا من الوثنية المعنوية او المادية ولذلك كانت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 الآية السابعة والثمانون والثامنة والثمانون. نعم إنه لمن السذالة أن نقول بحصول الوثنية التقليدية في الجمالية الغربية، وإنما المقصود حصولها على المستوى النفسي. إن الغرب يفرغ طاقته الجمالية في الأشكال والألوان تماما كما فرغ من إسرائيل من قبل زينتهم وحليهم في صيغة التمثال تلك المحاولة الباطلة لترسيد الإله، فكانت فيهم الوثنية البشعة التي سجلها القرآن. فالفنان عندما يبدع لوحته أو سيمفونيته أو قصيدته الأخيرة يخلو لها واكعا حين بما يحدث في نفسه من عجب نرجسي وكبرياء ويثلوها على الناس كما تتل التراتيل في المحاريب والمعابد او يعرضها عليهم كما يعرض الكتاب المقدس فتتمجد ذات الإنسان بالباطل بدلا تمجيد ذات الله الخالق الحق للجمال واذا فعوض أن تقوده مواجيده إلى عبادة الرحمن الذي أفاض على هذا العالم بأوصاف الجلال والجمال يتجه إلى تمجيد ذاته وإلى تفضيل التمثال على الطبيعة وما شابه ذلك من معاني التمرد على الله وتلك هي النتيجة التي آلت إليها حال بالذات مع الفلسفة الوضعية والوجودية حتى آخر صيحات الحداثة وما بعد الحداثة من هنا إذن أطر الإسلام الجمالية بمفهوم العبادة حتى يصح الاتجاه في مسيرة الإبداع ويستبصر الفنان بتواضعه التعبدي مصدر الجمال الحق فيكون إبداعه على ذلك الوزان وتتجرد موارده لتلك الغاية وتلك هي جمالية التوحيد عسى أن يستقيم سير البشرية نحو نبع النور العظيم النور الذي هو الله نور السماوات والأرض سورة النور الآية الخامس والثلاثون والعبادة في الإسلام سلوك جمالي محض وذلك بما تبعثه في النفس من أنس وشعور بالاستمتاع فالسير إلى الله عبر الترتيل والذكر والتدبر والتفكر والصلاة والصيام وسائل أنواع العبادات إنما هو سير إليه تعالى في ضوء جمال أسمائه الحسنى بما هو رحمن رحيم ملك قدوس سلام إلى آخره وليس عبثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصف الصلاة بما يجده فيها من معان الراحة الروحية ويقول للبلال رضي الله عنه يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها ومن العجيب حق أنه عليه الصلاة والسلام ذكر متع الدنيا وجماليتها فجعل منها الصلاة مع العلم أن الصلاة عمل أخروي لا دنيوي وذلك قوله الصريح الواضح حبب الي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة وتوجيه الحديث دال بسياقه على أنه صلى الله عليه وسلم أحب من الدنيا جماليات النساء والطيب وما يوحي به الأمران من جمال العواطف والمظاهر ويقول في السياق نفسه إلى قرة عيني في الصلاة أي كمال سعادتي وجمال لذتي في صلاتي لله الواحد القهار، وذلك لما كان يريده صلى الله عليه وسلم من أنس وراحة تامين على المستوى الوجدان الآني الدنيوي بغض النظر عن المآلات الأخروية لأن التعبير صريح في تصنيف الصلاة في هذا السياق ضمن محبوبات الدنيا وقد أثر عن غير واحد من السلف والزهاد تعلقهم بالدنيا لا من أجل ذاتها ولكن من أجل ما يريدون فيها من لذة العبادة وجمال السير إلى الله وهذا من أدق قل المعاني وألطف الإشارات الوجدانية، فالجمالية الإسلامية إنما تكتمل بهذه الأركان الثلاثة الجميع الحكمة والمتعة والإبادة. وعليه فإن السلوك الإسلامي انطلق متحليا بجماليته إلى جميع مناح الحياة الفنية والإبداعية والثقافة والعمرانية والأخلاقية والاجتماعية فكانت له في كل ذلك تجليات خاصة تتميز بخصوص المفهوم الإسلامي للجمال وحديثنا في هذا الكتاب إنما هو عن جمالية الدين الدين بما هو منبع الجمال في الإسلام وبما هو أساس تأطيل الحياة الجمالية في شتى تجليات الحضارة المعنوية والماديه أي من الترتيل إلى التشكيل او بعبارتنا المنهجية من القرآن إلى العمران